الكتاب لا غيب فيه هذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل منك 119. قبلك وبناخرة هم يوقنون. أولئك على أدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء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 بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ لَا خِلِّ وَمَا هُمْ دِمُوْمِينَ يُقَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُقَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 129. قيل لهم آمنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشكروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقب نارا فلما أضاءت, ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 119. فصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 الذي جعل لكم الأرض فناشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 119. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي الناس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 أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وقتموا أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلي ترجعون.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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فِيهَا ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون 122. وعلم آدم لسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أن أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا علّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْ العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم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 فابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهدطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين فتلقى آدم من ربه 119. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل قلنا منها جميعا فإما ياتينكم من ذي أذى فمن تبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 121. عليكم 122. نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 123. بعهدي 124. بعهدكم فارهبون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 يا التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وَلَا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 111. وإذا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ضَرَبْتُمُ أَنفُسَكُمْ بِإِخْتِيَازِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهره فأخلتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 وإن قلنا دخلوا هذه مِنْهَا فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَظُلِبَتْ عَلَيْهِ مُذْلَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فرهمون اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها دقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن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 قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كَذَلِكَ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه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 افتطمعون أَن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم